الباب التاسع والخمسون باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم احبله ثم ياتي الجبل فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتقب أحدكم حزمة على ظهره خير من ان يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داوود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده رواه البخاري وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه مسلم وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل أحد طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان ياكل من عمل يده رواه البخاري